يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك أشغلت قلب هواك أيام وسنيني أزي الليل الهوى والوقت من دونك أشعلت نار الهوى ما بينك وبيني يا حبي بفنونك اشغلت قرب هواك ايام و سنيني ازيه الليل الهوا و الوقت من دونك اشعلت نار الهوا ما بينك و بيني حمرت الخدين تكشف سر مكنونك ولو الغلائن شرى لك فعمليني والعين جاهل عمام لمعت سنونك والعين عين المهى في المرتع يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام والسنيني تسي الليل الهوى والوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني لك فات ظلم علينا و النوم من حبكم ما شافته عيني هونك على قلبي يا خلي على هونك حبك جراجر دمي بالشراین لك فتظلم علينا و النوم من حبكم ما شافت عنی هنك قلبي خلی علا هنك حبك جراجر يدمی بالشرايني حبك جراجر يدمی بالشراین يا حبی اللی ساحرت الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام و سنيني ازی الليل الهوى و الوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك و وسجن ساجن الهوى والقلب مسجونك حكم الهوة والوفا شارع المحبيني وسجن ساجن الهوى والقلب مسجونك حكم الهوة والوفا شارع المحبيني الهوى والوفا شارع على المحبين يا حبي يا اللي سحرت الناس بفنونك مشغلت قلبي الهوىك يا ما والسنيني سيل الليل الهوى والوقت من دونك شالت نار الهوى بینک و بینی یا حب یا اللی سحرت الناس بفنونک اشغلت قربن هواك ایام و سنین ازیل لیل الهوا و الوقت من دونک اشغلت نار الهوا ما بینک و بینی أشعلت نار الهوى ما بينك وبيني